of that. Thank <laughs> you. im <tune> لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من لَغِي مِن أَوْ إن الحسنات يذهبنا السيئات Balao! واتبع الذين ظلموا ما أترف فيه وكانوا مجرمين وما